بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولتوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاء فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأم بديعة فلا تقهر وأم ثائلا فلا تنهر وأم بنيمة ربك فحدث